وقُرَّ رَبّي أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبّي أَيْحَذُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّي ارْجِعُونَ لَعَلِيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْت كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالَ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 فأغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكرين وكونتم منهم تضحكون إن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 فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يَدْعُ مع الله إلها آخَرَ لا برهان لَهُ به فَإِنَّمَا حسابه عند ربه إِنَّهُ لَا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خير الراحمين